نحن مدعوين لدخول في بعض التفاصيل السريعة في بعض الأمور المهمة لنا وهي أن بعض الناس يعتبر انتهينا من هذا نقلته من النقل ينتبين لنا إخواني ان كل واحده من هذه التي هي في توحيد الوهيه ونسك والولاء والبراء والقضاء والتشريع في داخلها ما هو كفرها اصغر في داخلها ما هو كفر اكبر لكن رجل ترك ترك جميع اعمال النسك ما حكمه رجل ترك جميع احكام الولاء والبراء كفرا كبرى رجل جمع جميع, جميع المرااتب كل مرتبه كبرى الصغرى ورجل ترك جميع احكام القضاء والتشريع فهو في الكفر أكبر كما تبيننا من هذا إيه تبقى مسألة ينبسطناها في غير هذا الموضوع إنه بعض الناس ظنّا قولها سبحانه وتعالى ومن لم يحكم إلا أننا تبين نتبين م... م... م... الصور عندنا عند السنة والجماعة في بعض الصور التي حصل فيها الشلاف وإن كان مجال تفصيلها وتبينها عندنا نتكلم عن الفرق في موضوع الإيمان الذي تحدثنا عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فهولئك هم الكافرون الان الشارع يقول ومن لم يحكم بما ينزل الله فهولئك هم الكافرون جاءوا الى كلمة ابن عباس رضي الله تعالى عنها وقالوا كفر دون كفر لحملوا ان الحكم بغير يعني في قضية القضاوى التشريع ها حملوها باطلاق على ان القضاوى التشريع اضغط. قالوا ان الرجل اذا قبر وشرع في مسائل غير النسوء ما تجب لغير الله. ولا حلف بغير الله حلف التحظيم والتالي، ولا حج وقصد عبادة غير الله. ولكن في قضايا القضايا التشريعية كما رأينا في الربا في الخمر في الحدود في الاحوال الشخصية هذه القضايا التشريعية تشمل الحياة إن أي انها جميعا على مرتبة واحدة الحقيقة هذه شبهها البدع لأنهم هم الذين لا يتطورون إلا مرتبة واحدة للهور نحن نتصور كل أمر اللابد له من مراتب فهي ففيه قضائم والتشريع ما هو مراتب تؤدي بلاء نقضها بعضها ينقض الإيمان الكامل أنه بعضها ينقض أصول إيمان راضي حقوق أمين فضي حمل هذه الكلمة كلمة, كلمة بن فهو يرى أي مسألة في القضائم التشريع لا يترطب عليها كفر أكثر لا يترطب فوحمل كلمة بن عباس على هذا الأمر كفر دون كفر ايو انه من لم يحكم بما انظر الله فأولئك هم الكافرون كفرا اصدر هذا معنى كلامهم الحقيقة يعني هم اخواني نحن قضيتنا هكذا نحن وسطا عن السنة في موضوعنا بين المرجعة والخوارج لكن الخوارج والمُرجَّح أصولهم واحدة. الخوارج والمُرجَّح أصولهم واحدة. ما هي؟ ما هو؟ صرخ في قبيلة الإيمان أن الإيمان نور واحد. لكن اختلفوا إشوا هذا المتبةل ماذا؟ اختلف. فبعضهم قال الإيمان وبعضهم قال الإيمان هو قول وعمل ونية سنة وكلها متبةة واحدة. متبةة واحدة. قلت يصل واحد لكن بعد ذلك نفس قاعدة لكن اختلفوا فيما يدخل في الإيمان يختلفوا لكن هي اصولهم واحدة فمن جعل القضاء التشريع اي من يحكم بما عانزل الله فهو لا من تهين كبران الظهر هو في الحقيقة اصولهم اصول بدرية واضح أصول أصول أصول أصول اخوان كيف نرد عليهم سريعا نحن هو الكلام طويل الحكم بما عانزل الله قلنا ليس مرتبة واحدة لكنه مما فيه ما هو اقرب وما هو ابعد من الكفر لا الحكم بغير ما انزل الله اتي ب من استبدال الأحكام ما تخشوا التشريع الاستبدال هو في, في الحقيقة كذلك كذلك على الصحيح حكم الحاكم على غيره بغير ما انزل الله لو قاضي جاءه رد ورد زاني وهو موجود عندهم تشريع الإسلامي كامل ولم شيء شيخ الأحكام وهو جالس في محكمة تقول نحن نحكم بما أنظر الله بالكتاب والسنة فقاضي جاءه زاني وتبين له أنه زاني مما يستحق أن يرجى لأنه محصن فقال لهم سخم وجهه ثم قيل لهذا القاضي هذا حكم الله وقل لهذا هذا حكم الله ولكنه أصابني الهوى في هذا الحكم اصاب من هو في هذا الحكم على الصحيح ان هذا كفر اكبر على خلال كثير من العلماء على خلال وضميلنا في هذا حديث بن مسعود عندما قل له من رشا قال السحر قل له في الحكم قال بات الكفر ولا يناقض هذا كلمة ابن عباس لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله الكفر دون كفر اولا ليس في تقييد هذه الاية لان ابن عباس قوله لا يصلح مخصصا للقرآن لا يصلح مخصص ولا يصلح ناسخ له. انما ابن عباس مفسر لكن هل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكى قال ان الحكم بغير ما انزل الله هو كفر ما كفر ما اصغر. هكذا قال ابن عباس. ام كان النقاش عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قضية اعمال يمارسها المعشكران. معسر علي ومعسر معاوية هي من الكلام الأصغر هل كان فيه لا لا ممكن ممكن ولا ممكن بل كان فيه معسكر النبي من الكلام ولا تستريبوا هذا عليه الصلاة والسلام الفتح الإيمان كان مع تعد النبي القاس في القادسية كان معرض مع محجن الثفاف اللي يوصى في شاره قبل أن يتود أن يدفن تحته كريمة تحت ايض حتى يروى من الخمر رنته والتعوى قبل ان يتو لا تستغربوا وهو واحد مجاهد هم مش مجاهد بيشرب خمر مش متصورين هالأمة لان هم اهل جدع لا تصورون ان يشتنع الوثمان والكهر والكفر في الرجل ان تشتنع الطعوة والمعصية في الرجل يتصورونه بشرا ما لا يمكن شمع الارض هؤلاء يريدون ان يقيموا دين الله ومع ذلك فيهم سرعة ليس هذا مكان <تصفيق> رد على هذه التجالية الان كان فيه من عشياء الخامس وكان فيه كذلك ربنا من ربما منزنا وربما منسرق وربما منخلق الغليم وربما ربما هذه اعمال عند الخوارج مكفرة نحن نلتقي مع الخوارج في الكفر الاكبر اي مشكلة لدينا بيقضوا الى الخوارج الكفر الاصغر عندما ينحطوا الكفر. اشترطونا الاستحنال لرفعه بل يرون اما هذا الحمل لانهم يرون الايمان مرتبة واحدة فإذا ثابت واجب واجبات الإيمان القولية يكفر خرج مهم الله لا يتصورونش قوارا فإذا هؤلاء قالوا أن هل الرجل انتبه هل الرجل الذي شرب الخمر هو داخل في الحكم بغير ما أنزل الله داخل ولا داخل في الحكم بغير ما أنزل الله بالخمر لن ينفع الحكم كما يشرب الآخر الخمر هو شربه وقد يشرع للخمر وقد يشريعها لنفسه. وقد يشرب لاخر الخمر وقد يشربها لنفسي حكم عليه واحد جاء وقال اراد ان يعذب رجلا وهو رجل عاصي. قال له وضع المسدس على رأسه وقال لا تشربانا الخمر. حتم عليه ان يشرب الخمر. لا ت Latv قمع ولا في تشريع. اراد ان يعاقبه.awaورج العاصي من, من حكام العصار. ووضع على رجل سيد ام ان تشرب الخمر version. مپار 첫 تشربه هل بيجبر الآخر على شرب الخمر لا, لا يكفر؟ لا يكفر لم يشرح له ولم يحله له ولكنه يجبره عليه على المعاصي كمن يجبر المرء على زميزي بها رجل ما جاءتها إلى المعاصي فجرى بها في فيها اتصابا هل يكفر بهذا الفيك؟ لا يكفر واضح إخواني؟ فرجل كان يشرب الخائزان هو حكم هو داخل في معنى داخل. عباس رضي الله تعالى عنهما. لم نناقشون ان هذا ليس هو الحكم المناسب القرآن لكن هو قرام انه هذا حكم. لكنه ليس هو الحكم الا هو كفر اكبر. ولكنه حكم بمعنى الكفر الاصغر. واما الاية في اصلها انت بحراري القضية. واما الاية في اصلها فانها تحمل فقط على الكفر الاكبر. لكنها تحمل في طياتها الكفر الاصغر. لكنها الاية بمنطوقها. لا تحدد الى معنى الكفر الاكبر لكنها تحوي بداخلها كذلك معاني الكفر الابغر وهو ما يسمى حكما قد يدخل فيه على الحقيقة قد يدخل فيه اتباعا قد يدخل فيه تبعا ببعض معانيه فهمتم هذه؟ الان حتى تتضح الصورة اكثر في هذه المسألة نحن ضربنا لكم مثال التالي اما اذا حدث كذب هذه ابتداءا صرفها علماء ناهر السنة والجماعة على معنى الكفر الأفغر هل تحمل كذلك من معانيها الكبر الأكبر تحمل معانيها كذلك الكفر الأكبر اذا حدث بجميع حديثهم اذا حدث كذب اذا العبارة اذنها لأشياء التشريح يكون لابد ان نحدد حالته من خلال الاحكام الاخرى وليس من خلال هذا النص الا بدخول العمل فيه دخولا ابتدائيا يعني قد يقول قد يلاقش قائل ان الرجل حين شرد الخمر لم يحكم قد يلاقشنا لعدم دخولها دخولا اصليا ابتدائيا لكن رجل حكم ما بغير ما انزل الله جاءه قاضي فحكم بغير ما انزل الله هل داخل هذا دخولا اوليا فيه اخوض امي الابتدائي هل هذه القضية الامثلة كثيرة اضرب لكم امثلة حتى تستضح اكثر لأن الظاهر انها تحتاج الى توسع المسألة امه الى قوله عز وجل طبعا هذا كلام كلام العلم يقول الله عز وجل انما جزاء انما جزاء جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ايه الان محاربة الله ورسوله لو جاءك رجل قال رجل حارب الله ورسوله فهي محمولة على النام وليبكيه عندما انت تنطق بها رجل ما حكم يا شك من حارب الله ورسوله بهذا انه يحارب الله ورسوله لان انت فورا يطرع على ذهنك ابو الجهد وابو لهد ولملك فهد الملك ستفور يطرع ذهنك دخول اول هولا ها آه. مش دخول تبعي فهنت تقول كافر لكن هل الآية تكرر سبب رزولها لمن؟ كم انتريك لذلك اجازة الشارع ممن حارب الله ورسوله في بعض احكامها ينسى من الارض لو كان مرتدة عندما كان عقله الناس اقتلوه لكنه قال عليك او ينسوا من الارض اني حاربت الله ورسوله ممكن ان يكون كافرا وممكن ان يكون مصلما عاصيا ممكن يكون مرتدا ونزلت شفعات الوعوين هذه في من ارتد من هذه سبب نزولها في من ارتد لكنها محمولة على غير من ارتد في من حارب الله ورسوله محاربة الكفر افغر مسلم خرض يقطع الطريق على طرق المسلمين فقط لأبنا الواضح اخواني فهم الصورة هذه هي تماما فاذا ومن لم يحكم بما أنزل الله كما دخل فيها اتباعا وأصالة الصوَّكات الكبرى، وَمَا دَخَلَ فِيهَا تَبَعَنَ صوَّكَاتِ الصُّورِ الأَضْعَفِ. هذه الخوارج حملوها على معنا انتبهوا القبيلة الخوارج حملوها على معنا واحد مرتبة واحدة وهو الكفر الأكبر مرجعته هذا الزمن حملوها على مرتبة واحدة والكفر الأضعف يعني واحد الخوارج واحدة نفس الخوارج هؤلاء واحد أولاد مرتبة واحدة ولا مرتبة واحدة والصحيح انها مرات متعددة. ماخذ بالكفر الأكبر وما؟ وأي هذا النسأل أي أي حالة يختلف العلماء قد يختلف العلماء هذه الحالة تدخل في الكفر الأكبر أو في الكفر الأصغر قد يختلف في النسأل كما سنتبين في أعمال الردة قبل ان نحكم على المعين بالكفر علينا أن نحكم على الحادثة هي الكفر الأكبر أو الأصغر يعني قبل الجاسوسية قبل الجاسوسية مثال لنا قبل نحكم على الجاسوس عينا نرى ما هو حكم الله الجاسوسية قبل ان نحكم على المعين لان هناك مسائل كثيرة بعض العلماء يراها كفر اكبر وبعضهم لا يراها شيء يعني لا يشرب بعض العلماء قال لو قال عن المصحف مصيحين من احرف يعني الاهل لم يجيبوا بعد ذلك لماذا قالوا هذا الكلام لو قال بعض اهل العلم لو قال بعض الناس المخالفين احنا نحكم كيف انهم احتقروا المصحف محتقرين ولو قال بعضهم وروح حتى قر بعضهم وستهزاء بقصر الدابه القاضي شنو قال له قال هو ماخذ الدابه هو ماخذ الزيت اخذ الدابه وماخذ الزيت اخذ صد القاضي وماخذ القاضي اخذ العلم الذي في صدر القاضي فانا واضح يا جماعه هذه مشكله بعضه الحياه الموضوع انتم الان الحكم بغير ما انزل الله لما يحمله الرجل يشرع ويضع دين ويغرص تتحق الله بتشريع كما ذلك ما ذلك الشيخ حاط رجال يا الله يا اكثر مصيبة يا بلال يا خوارج مصيبة يا بلال لان ادخال الرجل في الدين من من ليس من اهله وهو واضح الكفر وعادل اخراج الرجل من الدين وهو واضح الاسلام وهو واضح الوحيدة انتبهنا هذه النقاط المتحدة منها طبية ان النسق قد يكون كفر اصغر وكفر اصغر وكفر اصغر موحكاً. الان ننتهي هذه النقاط واضحة اخواني شلالي اليمان بطول المحامل والمعين والسند اليمان المتحدد للشعب وشعب اليمان ليس على مرتبة واحدة وهذه المراتب في النسق وملايه بالبراطة للتشريع والمراتب هذه بالقول يا عمر النيان هناك نسق كما ضيانة بارحة هناك نسق بالطول هناك نسق بالعمل هناك نسق بالنية صح؟ وهناك ولا ولا ضراء إلينا هنا في قول القول هناك العمل هناك العمل هناك العمل بالنية واضح؟ وهذا القضاء التشريح هناك القول بالنية نية وصولة نعم؟ قول عمل واقع نية وصولة بما انتم مكنتم معنا في تطرق وضع النية لأن بعض الناس ظن أن القول العمل ليس تدخل فيه عمل القلب وقوله هو وضع النية لينخف القلب فرد على الأخرين عندما تكمل بالحي المال يضعون هذه العبارات برد عليه وضع حقا سنة يعني ليس الكل قول الايمان الان رجل يقول ويبقي على اخوانه نقطة هذا قول هذا قول لكن الان ايمان ليس ايمان الا اذا كان مقارنا بحكم الشراح والسنة لكن يبقى سنة شرط للقول والعمل والنية عندما يكون ايمان انه لابد ان يكون موافقا بامر الله عز وجل الان نأتي الى نقطة اخرى نختم بها حديثنا مع ذاتها وهي غلاقة الايمان بالاسلام <تصفيق> اذا وجد اصل الدين اذا وجد اصل الايمان مش موجود زاد نقص بزاد كفر او يعني يقل كفره المرتبس الكفر كما انا انتبه لهذه النقطة كما انا الايمان درجات وكذلك الكفر درجات الكفر برجعت كلك يا رحواني هناك من من في البيت الأسرى من النار هناك من واعل كلك صار برجعت رجل هناك الردة البسيطة وهناك الردة المغلبة واضح رحواني أنت لما يأتي واحد يقول هنا يصوم هنا يصلي هنا يجتهد كم تلاقيه في الحطب على رجل معين أن عندما نحطب عليهم الكهور تداهم الحديث بقولنا الحديث عندما نحكم على الرجل بالجاء لابد أن نذكر السلام لماذا؟ لأنه لأنه عدايته بشروط كثيرة من نقول صادق و أمين و في السوق كده كانت مم. و يقوله كثيرة لاته عندما نذكره الجارة اتنم نذكره يا رحبة لا أن يحتاج عليك رقيط فلا الجاثر أن يقول لك ولكنه مصلت ولكنه يسود ولكنه يزدك ولكنه يحج ولكنه يتبع المصاحب لكن هل نرى بنا وهذا كل ما يحتاج به وهذا يحتاج هل هذا العمل الذي كفرته به كفر اكبر ثم هل عملت بالشيوك في اسقاط هذا الكفر النوع على هذا المعين فقط بهذه النقطة ولا يستطيع ان يكفر جميع الواع الكفر ماذا يكفر البريين ما تهرب جميع الواع الكفر البريين كفر الجميع تهرب بأرد واصل الرسالة وديه لتشغلهم بعض اعمال الايمان مش عال الايمان ولمعن قد يكون لديه عند الصدق عند الامانه عند حسن الجوار عند عند المعاملة كلها يا اخوي واضح اخواني هذه قضيه ليس نتكلم عنها في الحكم على المعالم الكفر والحكم لذلك قبل هذه قبل ان يختليمان الاسلام ذكرت نقطه مهمة وهو استثناء لمن هذا الاستثناء في الايمان هو قولهم انا مؤمن او هو مؤمن؟ ان شاء الله الرجل لا يسمى كان لا يسمى مؤمن فلان مؤمن إلا إذا أتى بجميع واجبات الإيمان وعلى إذن يستحق أن يقول فلان ممن. فهل يجوز للمرء ان يذكي نفسه <تصفيق> ثم هل المرء يستطيع ان يعمل ذنبا قبل ثم هو لقد يكون قائل عمر ذنب لكنه يتاب هل اشترط هل يستطيع ان ما ان الله قد قبل توبته ان باقية المعصية قائلة في حقه اذا اولا باعتبار حاله الان لا يستطيع احد لا يوجد احد يذكر نفسه لان الله رتب على الايمان ماذا الجنة والايمان المكامل الايمان هو اتقى وهذا من الفلسفيه التي نهى عنها الله لعدم فهم حقيقتها على الصريح من من يقبل لا يستطيع ان يضمن انه مؤمن كامل الايمان هو الذي شهد اولئك المعصوم ثم هو من الذي لا يجن كل من وعدنا خطاء وخير الخطائر التوابون والعين تزميه بس لتزميه يستطيع ان يجزمه انه كامل الايمان لا يستطيع لعدم جزمه انه وعدم حتى غلب الظن ليس جزمه انه كامل ايمان ان عليه ان يستنيه ويعلق حكم ايمانه على مشيئة الله باتبار الآن ولا باتبار لما يموت بأتبار الآن إله <تصفيق> من ثامر الإيمان أتى بجنع الواجبات سبحان الله فذلك هو بأتبار الآن هو يعلق تمار إيمانه على مشيئة الله سبحانه وتعالى فلذلك على المسلم إن نسبه لنفسه وإن نسبه لنفسه فلأ إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله وهذا إخواني وهذا ليس في أصل ذلك ولا يستثنى في انه مسلم ويزم انه مسلم هو لا يسكر ولا شك في اسلامه ولكن اين استثناؤه استناله واجبات الايمان واضح اخوان السؤال دي واجبات الايمان هو من ان شاء الله في اصل الدين ام في واجبات الايمان في واجبات الايمان في دعوه ما قلنا هو الان مثل ما عارف لازم الايمان أمره ولكن على الصحيح من ينتحدث عن حاله الآن أنه هو هذه نقطة مهمة إلى الآية السنة يقولون بالاستثناء على هذا المعنى على هذا المعنى أنه لا يجزم ولا يقلب على ظنه أنه كن ولا المر المرء من هنا يظهر ضرار الحديث معنا بعد فساده متن قوله كيف أصبحت يا حارجك أصبحت مؤمنين حقا فهذا يطلع على ان الحديث معناه ايه باطل من هالصحابه طيب بذكره انفسهم ثاني الحديث معباد وقال ما مع المعصر واضح اكواني اتركوا يعني احتجاب لي فان معناه باطل طيب الان ناتي الى علاقة الديباء كما رماؤنا يقولون على ذو رحمة الله على قسمين على السنة والجماعة على قسمين القسم الأول هو قول البخاري ومحمد والثاني محمد بالنصر المروحي تذكروا أعلانك على السنة والنصر قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام إذن الشيء ما أعلم كده الإسلام قالوا أنه ما بمعنى واحد ما لماذا تنهور لا الله على راسهم امام السنة والجماعة امام احمد المحمد العبد الرحمة الله قالوا لا القائدة الزهادية التي ذكرناها اذا اجتمع اذا اجتمع اترك والعكس واذا اترك اجتمع, اجتمع ما معنى هذه القائدة <تصفيق> لو قلنا دين الله الإسلام !صح ؟ هل دخلت فيه قواعد الدين وقواعد الإيمان وأركان الإيمان وأركان الزرد وواجبات الإيمان هل نقول جميع ما الله هي إيمان يا إخواني الله هي الإسلام هل هل أنه إخواني ؟ وإذا لكن إذا قلنا الإيمان هو الإسلام إذا اجتمع في رفعه واحد فإن معنى الإيمان غير معنى الإسلام الآن قبل ان نخوض في تفسير كما ترون ان القول الثاني هو لا اصلاب وهو الذي لا اعجل هو السنة لكن القول الاول هل في اصله صحيح يعني هل الدافع دافع سمي ولا دافع بدعي عند محمد بن اسلام البخاري ومصر المرازم دافع سمي كل هذا السلام هذا الذي قلنا الإيمان قول عمال يزيل وينقص متعدد الشعب على مرات موحدة وهكذا ويمكن الجنة لأنهم يعتقدون أن شعب الإيمان هي وعندما قال النبي شعب الإيمان كان لما رأي نحن إلا هي أحكاب الإسلام فهنا لكنهم وقعوا في بعض الأمور التي بهذه القائدة نزيلنا إلى قوله سبحانه وتعالى من الأدلة الثالة على أن الإيمان والإسلام مجتمع افترق سبحانه وتعالى قالت الاعراب وامن وعن بعض النصوص قالت يا اخي اذنا من كان فيها من المؤمنين فانو اجدنا فيها غير بيت من المثل من الامسانون الامام بمعنى الاسلام لكن حال هذا الذكر الاولى بالامام الثاني بالاسلام له فائدة وانه مجرد عباد لانهما يقومها كل واحد المقام الاخر له فائدة الان الى الحجة عند الاسنة قالت الاعراب وامن هذا نحتاج منكم الآن سأسأل السؤال. فكروا بي قالت العراب وأعملنا كل لنتؤمنوا ولكن تقولوا على المعنى الثاني واضحة انه الله عزيز القرنات كله وأعملنا ولكن انتم مسلمين فدل علاقة بمعنى دي غير معنى إز إسلام لكن المعنى الأول ايش بتكون معناها على ماذا فسرت إمام البخاري عبده رحمة الله بإباعك ذكروا <تصفيق> لا ما فيش اسلام ما في الاسلام كامل الايمان كامل دخلوا دخلوا من الايمان غير دخلوا في الاسلام ما دخلوا في الايمان يعني ما بين الاسلام والله يقولوا بهذا انت حتفهم تشوف ان الايمان هو الاسلام على اي معنى يكون هذا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 ليس بالهمنين ولا مسلمين انتناحة ما حكم الله لهم حتى بالإسلام ولكن حكم عليهم بالكفر أنهم أسلموا مخافة السيف، أي أسلم فهما أسلموا من بعض الكفار فهؤلاء المنافقين عند محمد بن إسماعيل البخاري وعند محمد بن ناصر الله زيادة كفار لا أسلموا ولا آمن لا نسلم واحد يدخلوا الإسلام دخلوا الإيمان يدخلوا الإيمان دخلوا المسلم سوف ثلاثه ليس تذهب هي انت يا شكر بينا على غير ذلك على اي معنى الان نذكر لكم على اي معنى <تصفيق> نحن قبل ان ندخل في الرد في تفصيل بغيتكم نحن <تصفيق> نحن قلنا يا إخواني أن هذا هو الإسلام وهذا نقول هذا الرجل هذا الإيمان كما رسم على السمة الجماعة هذه رسم على السمة الجماعة رسموا رسم دائرة من دائرة دائرة حسب الآية أنهم قالوا نحن مؤمنون ولكن قالوا الله أنتم لست مؤمنين أنتم ما زلتم مؤمنين أن تبعت في ضربة الإسلام و لم تدهدوا ضربة الإيمان إذا ممكن للرجل عندنا أن يكون مسلماً ولا يكون مؤمنا ممكن ممكن أن يكون مسلما ولا يكون مؤمنا من هو المسلم ومن هو المؤمن ‫قلنا إلى الرجل خرج من الإيمان الكامل هل يبذلنا أن نقول له إذا خرج من الإيمان الكامل من الإيمان Andrecczel ليس في المستحبّة تارك واجب الواجبات واجبات الإيمان هل خرج من أمين سنة رجل مؤمن؟ بمعنى رجل مؤمن كامل الإيمان؟ لكن هل خرج من كونه فيه أصل الإيمان؟ لم يخرج طابحة هذه؟ فإذاً خرج الرجل من الإيمان بتركه واجب الواجبات واجبات الإيمان أخرج من الإيمان لا سيذهب؟ إيه دائرة الإسلام يبقى مسلمة يبقى مسلم. وهذه أخواني إلا أنتي ما الإيمان وما معنى الإسلام إذا اجتمعه احكم ما يشترك اذا اشترك على ملاحظ الإيمان هو الإسلام هو دون الله هو حكم الله عز وزل المكلف به الإنسان في جميع أحواله وفي جميع أزمانه بقلبه ولسانه وجوارحه هذا هو حكم الله فالآن نريد أن نرى ما هو قال لي ماما هو الاسلام ايه ده ايش تعملوا ده طب اختلفت انا مبسوطه لما جاب لها السماء